ٹو فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نام قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ میرا دی كَثِيرًا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 اثي ولا تنكتموه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحصبن الذين بِمَا مدو روکسی گند واض با جی کل في خلق السماوات والأرض واغتلا في الزيل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما يَتَأَرَّدُونَ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّارًا وما من رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا نام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع نبراج ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوما قيامة إنك لا تخلف الميعاد کس کن جو بارہ ہوں بہ نیلا ملاری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 وَمَا لاکی لیندو لتا مائو میرولہ ضرائی کموام ضرائی ضرائی کموام الله قليلا أجرهم عند ربهم إن الله الحساب يا پلاؤ الذين یا آل واتقوا الله لعلكم بسم لالمی لو آپ کو لگی إفْس وَاقِذَتِ وَقَلَقَ مِنْهَا زَوْ جَهَا وَبَتَّ مِنّ مارِ جَلًَا كَثَِ وَنِسَ وَتَّقُ اللهََّّ تَ السَّ أَلونَ بِهِ وَلَوْ خَام إِ اللهَّه كَان عَلَْفُم رَقيِيبَ وَآتُوا يَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَذَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُنُوا أَمْوَالَهُمُ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمُوا ألا تقسطوا في اليتاما فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا فإن خبتموا ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكة يمانكم ذلك أدنى ألا پی نما سائن ہوں سر خودی اری وَلَا تُوتُوا السُبْهَامُ وَالَكُهُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا